لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المس en ik سكون ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلنا al masjid al haram in amin in We moeten ons afvragen wat we kunnen doen. فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الله شهيد محمد رسول الله محمد rasoolullah wa ladin Weer zielig is dat we niet kunnen veranderen. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم فرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب الزرع ليضيض به ملك فا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة waar الله الذين die وعملوا الصالحات منهم goede dingen عظيما ودق الله العظيم